লম লিখু নি ফুসিহিং ولا অলন ولا يملكون ওলম ولا নমত ولا হচ্ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افِكٌ افْتَرَهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورٌ হীম وَقالَاوا مَا لِهَاذَ الروَّسُول يَأكُلُ وَعَامَ وَيَمشي فِي الأسواقِ لَول أُنزِ لَ إلَيْهِ مَلَك لَل أُنزِ لَ إلَيْهِ مَلَكُمْ فَيَكَُ مَعَهُ نَذِي أَوْ يُلقَ إلَيْهِ كَنزٌُ أَ تَكُ لَ جَنّ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 তী ই খিল তি মিল তহ তিলহারুয় জালকে কস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 كانت لهم, لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا ضَالِّينَ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 الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين وَيَوْمَ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا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 كذَلِكَ لِنُثَبّتَ بهِه فُ آدَكَ وَرَتَّ النهُ تَرتلَ وَلَا يأتُونكَ بِمَثَلٍ إا جِنكَ بِالحَبّ وَحسَنَ تَفْسِير الذين يُحشعون على ووجهِهِم إ جَه مَأُل أَلاَ إِنَّ شَرَّ مَكَانَهُ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وزيرا 17 فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا 18 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية 19 للظالمين عذابا أليما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 أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الذي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَوْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا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 وَهُوَ الذي جعل لَكُمُ ওহু অলী জালল কুম্ল ললিবসুবত জালুসূর ওহু অ্লী অফলরিয় বৈনদ রহমতি ও জল মিনস ইম পহর লিহিবি বলদতুষ্ হুব হুম লি লক্ষ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما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 ক্যালো উলুকাল সবিল